بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والإجماع والأخبار والقياس هذه أيضا من أبواب وصول الفقه قال والإجماع في إثبات أنه حجة ومتى يكون حجة ومتى لا يكون حجة والأخبار أي من ناحة انقسامها إلى أخبار قطعية أو ظنية والقياس كذلك شرط القياس وتعريفه والحظر والإباحة أي هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة كما سيأتي وترتيب الأدلة من تقديم الجلي على الخفي وتقديم النطق على القياس وغير ذلك وصفة المفتي والمستفتي سيأتي وأحكام المجتهدين بالشروط ونحو ذلك وسيأتي تفصيل جميع ما تقدم من الأبواب الأربعة عشر التي ذكرها صلى الله عالم